لآن ل ا ق ر آ ن الله أ ك ب ر ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل الرحيم مالك يوم الدين ر ح م يوم ن نعبد ن إياك وإياك س ت ع ي ن ا ا ل ص ر ا ا ط ل م س ت ق ي م وقال الذين ن أ ع موسوعه ل ي م النابلسي للعلوم الاسلاميه أ موسوعه ا ي ش ر ك ن أمن خلق ل ا م ا ا ا ل أ أ ر ض و ن ز ب ل س ي للعلوم الاسلاميه وذات موسوعه النابلسي م هم للعلوم د ن أ ن جعل الاسلاميه أ ر ر ض ر ا و ج خ ل ا ا ر وجعل لها رواسي أمن جعل شركه الهدى ر ا و ج ع ل ا ش ر ا و ج ع و ي ه ا ا غير ربحيه ذات م ض م ي ن ا ج ز ا أإله م ا ل ل ه بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون امن يجيب المضطر إ ذ ا دعاه ويكشف السوء, ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء ا ل أ ر ض أ اله مع الله قليلا ما َ تذكرون ّ أ َ م َ ن يهديكم َُِْْ في ِ ظلمات ُُِ البر َِّْ والبحر ََِْْ ومن ََ يرسل ُِْ ا ل ِ ي َ ا ح بشرا ً بين ََْ يدي ََْ رحمته ََِِْ أَيْلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ تعالى موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء ل و الله أ أ ر ض مع ا ل ل ه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 ا ه ن ا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها ع ي ن اليقين ثم ل ت س أ ل و ن يومئذ عن النعيم